إن الذين ينادونك من وراء الحجارات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لك أن خير لهم والله أفور الرحم.